الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة. الحمد ل رب رب حبيب وأصحابه بها العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والأخين العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين شخصيتنا لهذه الليلة ما على وعلى وعلى آله لهذه أجمعين تسمع وسيد إن أ و تسمع لها أ و ت ق ر أ عنها إ ل ا و أ ج ب ر ت ك أ ن تكون مبهورا ل أ ن ه ا من طراز فريد هذه ا ل ش خ ص ي ة أ ك ث ر ما تلفت الانتباه تلفت الانتباه بسمو النفسي و بعلو المطالب و ب ق و ة الموقف شخصيتنا التي اخترتها لهذه ا ل ل ي ل ة الصحابي الجليل خبيب ا بن عدي ا بن عامر ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه و خبيب أ ك ث ر أ ه ل السير على أ ن ه شهد و ح د ا وبعضهم يقول على أ ن ه شهد بدرا خبيب رضي الله عنه قتل في س ت ة من أ ص ح ا ب ه في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة واختلفت روايات أ ه ل السير في هذه ا ل س ر ي ة أ ن النبي صلى الله عليه و سلم بعد غ ز و ة أ ح د أ ر س ل خبيبا و معه عشر من أ ص ح ا ب ه ليستخبروا خبر قريش ي أ ت و ه ب ا ل أ خ ب ا ر و أ م ر عليهم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عاصم بن ثابت ا بن أ ب ي ا ل أ ق ل ح و ر و ا ي ة أ خ ر ى هي ر و ا ي ة محمد بن إ س ح ا ق في السير و المغازي تقول ب أ ن ه أ ر س ل ه م إ ل ى قبائل ع ض ل و ق ا ر فغدروا بهم عند ماء يسمى بماء الرجيع وكانوا س ت ة وهذه ا ل ر و ا ي ة ا ل م ح ف و ظ ة وسته هم عاصم بن ا ب ن ثابت ومرسد ا بن أ ب ي مرسد الغنوي وخالد ا بن البكير وعبد الله بن طارق و زيد بن دثنه و خبيب بن علي د ي ن ا س ت ة جاءت قبائل عضل و قاره و أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم أ و ط ل و ا منه أ ن يرسل إ ل ي ه م من ي ق ر ئ و ه م ا ل ق ر آ ن و يعلموهم الدين و كان ذلك بعد غ ز و ة أ ح د ر و ا ي ة البخاري تتفق مع ر و ا ي ة محمد بن إ س ح ا ق على أ ن ه م قتلوا أ و غ ج ر بهم عند ماء الرجيع و ماء الرجيع على بعد س ب ع ة أ م ي ا ل من م ن ط ق ة تسمى عسفان في طريق م ك ة وعلى كل الروايات خرج هؤلاء الست ة المباركون ومروا بماء الرجيع عندماء الرجيع يوجد حي من أ ح ي ا ء العرب تسمى ه ز ي ل فيهم في هذيل بطن من البطون يسمون ببني لحيان بن ي لحيان لما شعروا بهؤلاء وعرفوا أ ن ه م من المسلمين أ ر س ل و ا إ ل ي ه م م ئ ة من ا ل ر م ا ت فحاصروهم عند جبل و كانوا يريدون ما يريدون قتلهم يريدون أ س ر ه م ليبيعوهم لقريش و كان هؤلاء الحي من الكفار و لكنهم ما يعني ما في الدين ما يعني ما هم بالمستبتع انهم ضد الدين يعني لكنهم أ ر ا د و ا أ ن يبيعوهم في م ك ة و يكسبوا من ورائهم مالا فجاءوا إ ل ي ه م و حاصروهم فاستشار عاصم وعاصم ده مر ة علينا في السير هو أ خ و ق ر ي ب ة أ و ج م ي ل ة على الروايات بنت ثابت ا بن أ ب ي ا ل أ ق ل ح احدى زوجات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي التي ولدت له ولده عاصم عاصم ا بن عمر بن الخطاب ا ل و خ ا ل عاصم ا بن ثابت من بني عبد ا ل أ ش ه ر فهم سعد بن معاذ هو أ و س ي فعاصم ج ا م استشار قومه اصحابه قالوا ر ا ح و شروق هم س ت ة وديل م ي ة وناس ر م ا ت هنعمل ش ن و فقاموا د ي ق ا ل و ا يا أ خ ي نحن ا والله ما نقتل فيكم زول ولا نهبش فيكم زول أ م ا عاصم ومرثد وخالد بن البكيره الليثي اختاروا الموت قالوا نحن ا لا عهد لمشرك هؤلاء من المشركين و لا عهد لمشرك و أ ه ل السير أ ث ب ت و ا ل ع ا ص م ة أ ب ي ا ت ا من الشعر قالها في ا ل م ع ر ك ة دي الغير م ت ك ا ف ئ ة أ ن ه قال معلتي ا و أ ن ا الجلد النابل القوس فيها وترع النابل تزل على صفحتيها المعابل المعابل د س ي ف والوتر العنابل الوتر القوي الموت حق و ا ل ح ي ا ة باطل في ح م ل إ ل ه أ و ما حمل ا ل إ ل ه نازل يعني المخدر ربنا ز ل بالمرء والمرء اليه آ ا ئ ل ه يعني كان م موت المودة ت ك ما ل م د ة جاك انت ت ب ش ر ب ر لك إ ن لم أ ق ا ت ل ك م ف أ م ي ه ا ب ل و وقاتلهم وكان فارسا شجاعا قتل من المائه و براو هو براو تسع ل ت ة عشر وكانت س ل ا ف ة بانتساد ع بن شهيد في م ك ة قتل عاصم يوم بدر وعاصم شهد بدر قتل ابنيها فندرت أ ن تشرب على قحف ر أ س ه الخمر فقالت لهم جيبوا لي راسه أ د ي ك م أ ي تمن فديت كانوا عارفين الموضوع ذ ا فقام د ا ر ي ن شدوا راسه هو الذي حماه الله بالدبر جاي يقطع راسه ربنا رس النحل ما ق د ر يصور راسه ن ه ا ئ ي بس النحل د ه حايم حوله ك د ه زول قادرين بالراس ما في ه قالوا خلاص النحل د ه لما الليل يجي النحل يروح وبعدك ذ ل نشر ي راسه قام هو س أ ل الله الا يمسه مشرك فجاء بالليل مطر وسال الوادي بالسير العارم ف أ خ ذ ج ث ة عاصم إ ل ى حيث أ ر ا د الله لكن في ا ل ن ه ا ي ة م ا ناس مشركين قطعوا ر أ س واحد من التسعتاشر قتلوا له م ا ت ع ر ف ه ا ت ع ر ف ه ا تعرف شكله قال لا د ا عاصم المهم قام ش سربة ا ل خمره فيو س ر ب ة ا ل خ م ر ة على ق ح في ر أ س ه هذا عاصم ومرسد قتل وخالد بن البكير قتل زيد بن د ث ن ة وخبيب صاحبنا في هذه ا ل ل ي ل ة وخبيب وعبد الله بن طارق اسروا عبد الله ب طارق لما شعر انه نازل اسره في الطريق حل قيده وحمل سيفه وقام عليه قتله بقي زيت وبقي خبيبه رضي الله عنهم اجمعين ب ا ع و ا في م ك ة باعوا خبيبه لحجير ا بن ابي ايهاب واحد من المشركين اشتراه ووهبه لاخيه أ خ و ه ل أ م ه حجير بن أ ب ي ايهاب أبو أ خ و ه اسمه ع ق ب ة ا بن الحارث بن عامر ا بن نوفل كان خبيب قد قتل والده يوم أ ح ب أ و يوم بدر و د ا لانه أ خ و ه د ابوه قال لي خلاص مع أ ب و ك دا طبعا ما أ ب و ه زود لكن دا أ خ و ه فقال له خلاص جاب خبيب و أ س ي ر قال ليه تقتلوا تقتلوا ب أ ب و ك بلقي الصباع وخبيب خبيب ا ل آ ن في م ك ة و أ ر ا د و ا ان يقتلوه لما كان هذا كان في اشهر الحرم كثير من هذا ل س ي ر يقول في اشهر الحرم و بعضهم يقول أ ن هذا كان في ص ف ر م الرجيع ا كان في ص ف ر على اختلاف بين ه ذ السير الميم قعد في م ك ة ف ع ق ب ة ا بن الحارث بن عامر أ س ل م ب ا ل م ن ا س ب ة بعد ذلك بعد ما قتل خبيب أ س ل م وكانت له ج ا ر ي ة تسمى م ا و ي ة فكانت م ا و ي ة تقول والله اذا برضى اثمت والله لم أ ر ى أ س ي ر ا أ ف ض ل من خبيب والله لقد كنت أ ن ظ ر إ ل ي ه من صير الباب بل شكبت ع الباب و ا ل ج د والله أ ر ى يده في الحديد وفي يده عنب وليس في م ك ة كلها عنب قالت والله ع ل م ي ورا ء الباب ه وكل ع ن ه مربطات مما ح ل ه مرد الموسم ذاته و موسم ع د ب شايل في ا د ي ن ه ق ط ف من العنب ياكل د ه خبيب وزيد بن ا ل د ث ن ه أ ي ض ا باعه في م ك ة واشتراه صفوان بن أ م ي ة و أ ع ط ا ه لمولى له يسمى ن س ط ا س ليقتله قتل زيت قتل قتل زيد و قتل خبيب خبيب ذ ا ب قتل في التنعيم في م ن ط ق ة التنعيم في م ك ة م ن ط ق ة التنعيم دي دي م ن ط ق ة م ك ة ما, ما بلد حرام هي أ ق ر ب م ن ط ق ة في ا ل م ن ط ق ة الغير م ح ر م ة إ ل ى م ك ة أ س ا كده من أ ر ا د أ ن ي أ ت ي ب ا ل ع م ر ة كعائشه رضي الله عنها في حجه ا الوداع أ ت ت بعمرتها من شنو من التنعيم ولا التنعيم هل ا ل ع م ر بس من التنعيم من أ ي محل مجزي أ ن ت ب أ ي ج ه ة من خارج م ك ة ممكن تجيب ا ل ع م ر ة بس تمر برنا م ك ة طوال يعني متر واحد بس و ت أ ت ي ب ا ل ع م ر ة ج ا ئ ز ة لكن أ ق ر ب محل التنعيم فبالتالي قتل خبيب في التنعيم خبيب لما سمع ب أ ن موته قد ن ا قال لي م ا و ي ة قال لها يا أ خ ي أ ن ا داير لي موس عشان أ ت ج ه ز يعني دار يحرق نفسه و ي ج ه ز للموت فرسلت له وجابت له الموس يعني فهو ماسك الموس جاء ولد من أ و ل ا د عقبه ة قال ل ماويه د ج ا ر ي ت ه وعنده منها ج ن ة ج ل ي خبيث ف أ ج ل س ا خبيث في حجره هو ب ممسك س ك م بالموس وجعل يؤانس الغلام كن اسمعاه كيف وشالله اضحك م ا و ي ة لما شعرت أ ن ه دخل إ ل ى غ ر ف ة خبيب جاءت تجري هلعه فوجدت الولد في حجر خبيب والموس في يده فلما ر أ ى ذلك تبسم قال أ خ ش ي ت عليه مني ما كان لي أن أقتله إن ش ان ء الله قال يابا قلت له ن اقتله طبعا بنتصرف ن و وعلى ل علي منه أنا لو كنت أقول ان الجنة شاء الله أنا أحرك لك حشاو لك يعني هل تريك م ر ة مش م ر ة و ا ح د ة وذلك اخوانا ن فيه أ ن بعض المسلمين الذين يقومون بعمليات في بلاد الكفار فلا يفرقون بين ا ل أ ط ف ا ل ولا بين النساء أ ن هذا مخالف للاسلام إ س ل م ما يخواننا أخو يبدأ ياخذ في أخو من أكرة أ م ك ا ف ع عنده جاء جاء وابا وابا يقتله يقتله لحده لأنه ا الأيام ألا ما السافع ذا ألا ما عنده ذنب كنه وغلد أمه أمه يخب وأبوه يسلم في يوم من وغلد أسلمت ما أسلمت أم أسلمت من أسلمت وأبوه أسلم, اسلم أسلم فياخي أ شوف التفريق دا ه د يوريك إ ن ه أ ك ث ر ما ينشر ا ل إ س ل ا م في بلاد الكفار ن ز ا ه ة المسلمين غ ب ي ب أ ث ر في أ ه ل م ك ة عن ب ك ر ة أ ب ي ه م الشافع د ه ما عنده ذنب نعم أ ب و ه مجرم و أ ه ل كل المجرمين ودايرين يكتروا بلا سبب ومعادين لكن د ه ما عنده ذنب قال لها خشيت عليه مني ما كان لي أ ن أ ق ت ل ه إ ن شاء الله فتركه جاء ميعاد قتل خبيب خبيب اختلف قتله عن ب ق ي ة أ ص ح ا ب ي ل ي ك ما قتلوا في ا ل م ع ر ك ة خبيب ده قتل أ م ا م الناس ولكن الثبات والرجولة و ا ل ر ج و ل ة ويعني ا ل أ س ت ا ذ خالد محمد خالد يقول عن خبيب أ ن ه أ س ت ا ذ فن الفداء و أ ن ه بطل فوق الصليب ط ل ع اجتمعت برنا في التنعيم اجتمعت قريش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا رجالا ونساء وقد حضر م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان ذلك هو دون ا ل ب ل و ولقد قال م ع ا و ي ة أ س ل م ت يوم قتل خبيب وكت خبيب أنا الدين دخل نخلة وجابوا بتاع وكيد الدين في لي أسلم طوالي وحتى في حاجة يعني قال وعلقوا داك اكتكتروا أنا حاجة جدا لما اتجمعوا الناس أسلم وحتى ثبتوه طريفة إنه فيه جذع خبيب باركت له فخبيب قبل أ ن يصعد على الجذع طلبا ا منهم أ ن يصلي و أ ن ي س م ح له ب ص ل ا ة ركعتين ف أ د د له فكان أ و ل من سنهما في ا ل إ س ل ا م قبل كده ما حصل أ و ل واحد يتكتل ب ا ل ط ر ي ق ة دي و أ و ل واحد يصلي ركعتين و قال لهم و الله لولا أ ن تقولوا اني جذع من الموت لاصلت فيهما صلى الله عليه و سلم و جيهه قال له أ ن ا أ ن ت م بتقولوا زول ده خايف س ك ي ر طول لكن س ك ي ر ا ما طولته لما خدته دعا عليهم و ده الموقف قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا قال م ع ا و ي ة و كنت على يمين أ ب ي سفيان أ بن سفيان د م ن و قال ف أ ض ج ع ن ي على ا ل أ ر ض و ا ت ج ع على ا ل أ ر ض و كانوا يعتقدون أ ن الشخص إ ذ ا دعي عليه ف ا ت ج ع على ا ل أ ر ض لا يصيبه الدعاء فهموا ك د ه ما الناس الو كذا شنو مشركين ما فهمين لما الدعاء خبيب ده معاويه بن سفيان قال والله لما سمعت دعاءه تمنيت لو أ ن ه خسف به قالت من ي ط ف ه بن شقوت ابن علي فرق فرق كبير يعني كلام فيه صدق شديد قال أ ح د من حضر موقف خبيب سعيد ا بن عامر ا بن ج ذ ي م و سعيد ا بن عامر ا بن ج ذ ي م رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول نسيجا وحده كان نسيج وحده ده اللي كان ولاه على حمص ك ا ن زاهد جدا كان لا بد مرات يكون قاعد بنشر غ م عليه قال كل ما ذكرت د ع و ة خبيب خشيتها أ ن تصيبني أ س ل م ب و ا بقيادي في ا ل إ س ل ا م خاف ل أ ن ه د ع و ة ص ا د ق ة لكن بعد د ق ا م أ ن ش د خبيب أ ب ي ا ت ا من الشعر ما أ ك و ن مبالغ لو قلت لكم أ ب ي ا ت خبيب دي حفظتها و أ ن ا في ا ل م ت و س ط ة كنت في سنتان م ت و س ط ة وقريس سيره بن هشام قمت فتحت ه قعدت أ ق ل ب ف ي ه قامت لاجتني ق ص ي ر ة خ ب ي ب د ي والله لحد ما ادري ا ت ذ ك ر ه عجبتني شديد وقعت في نفسي موقع قال إ ن شاء الله اكون متذكر فيه حاجات ك ث ي ر ة قال لقد جمع ا ل أ ح ز ا ب حولي و أ ل ب و ا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم م ب د ل ع د ا و ة جاهدا علي ل أ ن ي في الوثاق بمضيعي الودين ا والباطل لقد جمعوا أ ب ن ا ء ه م ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي ب ر ا و ا إ ل ا الله أ ش ك و غربتي ثم ق ر ب ت ي وما أ ر ص د ا ل أ ح ز ا ب لي عند مصرعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجذعي قال ا ل يا تكفر يا نكت لك قال أ ن ا خيروني قال أ ن ا بكف لكن ما خوف شو ز د فهم كيف وقد خيروني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 اني الى الله مرجعي ولست بمبدل للادو تجازوان اني الى الله مرجعي وذلك في ذات الالهي البدل ي بالذات قالوا امتي هم علينا ق ا م و ا عموله ي إ ر ه ا ب و ق ف و ا ا ل ر م ا ت شالين ا ل أ ق و ا س ب ق و ا ي ض ر ب و ا لكن خفافي أ و تيجمبو ي ق ط ع و ا ج س م ه يعني قال وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي قال يقتلوني مسلم ان شاء الله يقطعوني حتى حتى ما عنده م ش ك ل ة ثانيه ثم قال اللهم إ ن ا قد أ ب ل غ ن ا ر س ا ل ة نبيك ف أ ب ل غ عنا نبيك روايات كثيره منها ان النبي قال و ع ل ي ك م السلام أ خ و ك م خبيب قتلته قريش ا ل آ ن سمع لمن سلم لمن قال يبلغه قام وبعض الروايات تقول أ ن ه أ ل ه م أ ن خبيبا قد قتل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قتله كما في البخاري رجل هو يسمى أ و يكنى ب أ ب ي سروع يكنى ب أ ب ي سروع وقيل أ ن ه هو أ و هي كنيه ا ع ق ب ا بن الحارث ا بن عامر ا بن نوفل الذي قتلوا به خبيبا ل أ ن خبيبا قتل أ ب ا ه م في الحرب لكن فرق بين الموتين أ ب و ك م ذا كتلوا و هو فاكنوا يتلاقوا راجل ل ل راجل و كتلوا انتو ا حسن مربطين عاجز ما عنده أ ي ح ي ل ة قتل خبيب رضي الله تعالى عنه و قد قال هذه ا ل أ ب ي ا ت من الشعر والله يا اخواننا ما أ ك و ن بالغ ده من أ ك ث ر الشعر الرصين اللي مر عليه ما تقول ه ز و ي ده ربتله ز و ده ا ع س الكلام ده الشعر ده رايح فوشنه الشعر قالوا ده رايح فوشنه ما مجيه ياخي يا أ الشعر شعر ذاته مجيه ثم خبيب رضي الله عنه قريش وضعت حراس يحرسونه وهو معلق بعد ما مات خاتين م ج م و ع ة احرسوها روايات أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر س ل الزبير بن العوام والمقداد ا بن عمرو كل على فرسه ليحملوا خبيبا ويدفنوه هذه ا ل ر و ا ي ة و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه أ ر س ل عمرو بن أ م ي ة ا ل ضمري ومعه إ م ا جبار بن صخر كويس او س ل ا م ة بن أ س ل م ا بن خ ر ي ش المهم ارسلوا قال له عمرو و ا ل م ع ا و د ة قال لهم اول شيء تقتل أ ب و سفيان تخش م ك ة وتقتل أ ب و سفيان ده ا ل أ م ر ا ل أ و ل بعدها تجيو ا معكم خبيب وتجيو ا كلفهم بالموضوع د ه فخطعوا يخبون ا ل أ ر ض خبا ودخلوا م ك ة فعلا دخلوا م ك ة أ ب و سفيان ح س ه بهم وبيعرفوا عمرو بن أ م ي ة جهدوا في طلبهم ففر عمرو بن أ م ي ة الضمري ومن معه سواء كان جبار ابن ابن صخر أ و ابن سلمه ابن أ س ل م ا بن خريش سلمه ابن أ س ل م ا بن خريش ففروا منه قاموا دخلوا غار من الجباله في م ك ة فوجد رجلا يسمى عثمان بن عامر بيعرفوا طعنوا ع ا م ر بن أ م ي ه ضمري بخنجر في صرته يا من كورت قال لك كورت و جاب أ ه ل بكه كلهم ج و جارين لقوا في الرمق س أ ل و ه قال ل كثرت منه قال عمري بن أ م ي ة أ ب و سفيان قال لهم أ ل م أ ق ل لكم أ ن ه لم ي أ ك ل خير فاجتهدوا في طلبهم ف ا خ ت ب أ فذهب إ ل ى جبل آ خ ر عمرو بن ب ر ي ط ا ر ي ا ك و ا ن أ م براو دخل في جبل قال فوجدت رجلا <تصفيق> ودي ق ص ة ط ر ي ف ة فوجدت رجلا من بني بكر بن ديل من بني بكر ر ا ع ي قاعدين في غار قال تخشت والناس معه وقال ر ا ج د معه قال فقام الزول قال بيت بتاع شعر الراعي ده قال بيت بتاع شعر قال ولست ولست بمسلم ما دمت حيا ولا احب دين المسلمين بيت برد فيه يعني ما تزول الراعي مرات ادي قاعد برا وشنو بدوبي مش ك د ه ده قاعد يدوبي وعمري بن ابي مدسوس جنبه يقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولا أ ح ب دين المسلمين عمري قال له قلت في نفسي في هذا البيت أ ج ل ك أ ن ت مت و خلاص قال انتظرته حتى نام فقتلته شر قتله انتهى لك قال شم ه طوالي ثم خرجت إ ل ى حيث خبيب محل خبيب قال فوجدت أ ن حراسه قد ناموا قال فاحتملته ب ا ل خ ش ب ة بالخشبه تحته صاروا في ظهره قال فسرت عشرين فسرت نحو من عشرين ذ ر ا ع ف أ ح س و ا بي فجاءوا يدركونني قال ف أ ل ق ي ت ه ب ا ل خ ش ب ة و قال الصوت قال ف أ ل ق ي ت ه دب, دب دال ا ب لكن اباء لكنها م س ك ن ة ما م ش ك ل ة دب قال صوت الخشبه لما أ ل ق ي ت ه ا و جعلت أ د ف ن ه و أ ه ي ل عليه التراب برجلي ثم عدوت وجريت حتى ما استطاعوا أ ن يدركوني ويترجلوني ا من قريش فقلت لهما استسلما ف أ ب ى فرميت ا ل أ و ل فقتلت ه ثم الثاني أ س ر ت ه ودخلت به ا ل م د ي ن ة و أ خ ذ ه إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلا بتاع بن عبيض خبيبا يزول والله يزول、دا. والله يزول الرجال الشريدة خلاص نقول قل قال قال أنزلت راجي قوات خاصة قوات خاصة ضمري في شو ده ده ده ده ده حسى عمر مرة خلفي ممكن ودي روايه ث ا ن ي ة فالتفت اقاتلهم و أ ر م ي ه م قال وبعد قليل نظرت إ ل ى خبيب فلم أ ج د ه و إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة لا يعلم أ ي ن خبيب أ ع ج ب ت ن ي ك ل م ة قالها خالد محمد خالد قال والحمد لله أ ن ن ا لم نجد قبر خبيب ليكون قبره في ذ ا ك ر ة التاريخ و أ ز ي د و أ ق و ل وفي وجدان ا ل أ م ة وفي قلوب المسلمين قال حسان بن ثابت وكان من أ ه ل خبيب يرثي خبيبا صقرا توسط في الانصار أ ن ص ر ب ه س توسط في ا ل ص منصبه سمح السجيه غير متسب ي غير متسب يعني ي ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ش ج ا ع ة ما بتكلفه الحاج عنده ت ل ق ا ئ ي ة ا ل ش ج ا ع ة عند خبيب ت ل ق ا ئ ي ة صقرا توسط في ا ل أ ن ص ا ر منصبه سمح السجيه غير متسب ي أ و غير متسب ي بفتح الشيم غير متسب ي غير متسب ي أ ي غير متكلف للرجاله ل ل ر ج و ل ة و ا ل ش ه ا م ة و ا ل أ خ ل ا ق ومكارمها بذلك طوينا ص ف ح ة صحابي كما قلت لك ما ق ر أ ت سيرته أ و سمعت ذكره أ و سمعت عنه إ ل ا وبهرك وشدك بفدائيته وبنزاهته وبمواقفه في هذا الدين بقي مشهد اخير والرماح تنوشه وقيل أ ن هذا لزيد وقع من زيد بن ا ل د ف ن ة ومن خبيب جاءه أ ب و سفيان قال يا خبيب أ ت ر ض ى أ ن تكون مكانك أ ت ر ض ى أ ن تكون في أ ه ل ك آ م ن ا ومحمد مكانك وخبيب مقيد والرماح ستناله قال والله ما أ ح ب أ ن أ ك و ن في أ ه ل ي ا م ن ة ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه وسطر ذلك أ ح د الشعراء أ س ر ت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إ ل ى السياف ي س أ ل و ه هل يرضيك أ ن ك سالم و لك النبي فدا من ا ل إ ت ل ا ف ف أ ج ا ب كلا لا سلمت من الردى و يصاب أ ن ف محمد برعاف ي خبيب قال له أ ب و س ف ي ا د قال لي خ س م ع ه والله بفكر بس ك ل م ة كلمه فكر قول لو الرسول محلهنا و أ ن ا ك ن في بيتك انا احسن لي بس قوله كده ما تقولي موت بس قولي كف المحل لي قال والله ما أ ح ب أ ن أ ك و ن في أ ه ل آ م ن ا ومحمد يشاك بشوكه وهذا يا ليت خبيب بلغه ل ل أ م ة ا ل م س ل م ة ا ل م ت ق ا ع س ة التي لا تعرف جهادا ولا قتالا وقد أ س ي ء إ ل ى نبيها عشرات المرات ب ذ ل ك طوينا س ي ر ة عظيم والله أ ن ا مبهور به ودائما أ ح ب أ ت ك ل م عن خبيب اولا انه قد يكون ما من الناس الظاهرين في الصحابه ة ث ا ن ي ل ق و ة مواقفه هذه خبيب ا بن عدي ا بن عامر الذي لا يعرف له قبر لم يدفن في مسجد ولا في مقابر ولا يعلم قبر خبيب أ ح د أ ل ا رحم الله خ ب ي ب ة ورضي الله عنه وعن الصحابه ة أجمعين بارك ا ل ل فيكم ا ل ل س ا م ع ل ي ك ك م ورحمة و ر الله ا ب ن